بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على خيري من ص ل ى و ص ا م وطاف بيت ا ل ب ا ل ح ر ا م على آ ل ه وصحبه ومتابعهم بيه سان إ ل ى يوم القيام أ م ا بعد و ح ي ه ذ و جهه طيب و م ب ا ر ك ة النير ة ا ل ر ا ك ع ة ا ل س ا ج د ة و ح ي ا ك م ب ت ح ي ة السلام إ و ت ح ي ة أ هل ا ل جنان و سلام عليكم و ر ح م ة الله و بركات خ و ا ن ي الكرام ما أ ج م ل هذه المجالس ا ل م ب ا ر ك ة التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى فهذه القلوب والله ب ح ا ج ة إ ل ى هذا الغذاء وغذاء ا ل أ ر و ا ح ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الجسد يحتاج إ ل ى غذاء بدون غذاء ا ل إ ن س ا ن يموت ويهلك يجوع يوم يومين اليوم الثالث يضعف ثم الرابع ثم خلاص يموت ا ل إ ن س ا ن فيحتاج إ ل ى غذاء لكننا أ ح ب ت ي في الله أ ع ط ي ن ا أ ن ف س ن ا أ ج م ل م أ ك و ل ا ت ونشرب أ ح س ن المشروبات ونركب أ ح س ن المركبات أ ع ط ي ن ا هذا الجسد حقه ولكن يبقى أ ن هذه ا ل أ ر و ا ح تحتاج إ ل ى غذاء و اعظم غذاء لهذه الارواح ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه الكريم الذين آ م ن و ا الذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم وتطمئن و ق ل بذكر ه م ب الله أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان الله أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب فقلبي وقلبك مستحيل أ ن يطمئن إ ل ا بذكره جل وعلا لذلك كم الناس ا ل آ ن وكم من اللي يراجعون ي ب ص ح ه ا ل ن ف س ي ة تاتي ا ل آ ن عند أ ي دكتور في علم النفس و ا ل أ ط ب ا ء النفسانيين والله يعطيك موعد بعد أ ر ب ع ة ش ه و ر يقول لنا ضغط ز ح م ة ليه يا اخوان والله أ ع ظ م سبب للحالات ا ل ن ف س ي ة ا ل آ ن هو البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى والبعد عن الصلوات ا وعن كتاب الله سبحانه وتعالى كيف علاقتي وعلاقتك مع هذا الكتاب كيف علاقتنا ا خ و ا ن الكرام مع هذا الكتاب العظيم والله فيه الشفاء وفيه ا ل ر ح م ة ي أ ت ي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ا ل ق ي ا م ة بمشهد عظيم ماذا يقول لله رب العالمين وقال الرسول يا رب إ ن قومي ما لهم قومك يا محمد إ ن ق و م اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا أ م ت ي ه ج ر ا ل ق ر آ ن فلما ابتعدنا عن ا ل ق ر آ ن قست قلوبنا ل أ ن هذا ا ل ق ر آ ن والله ما أ ن ز ل ه ا الله سبحانه وتعالى إ ل ا من أ ج ل أ ن يعالج قلبي وقلبك هذا ا ل ق ر آ ن نزل ع ل ى هذا القلب ما نزل حبتي في ل ع ت ل كالجبال يقول الله سبحانه وتعالى لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل جبل ر أ ي ت تلك الجبال ا ل ش ا م خ ة ا ل ص ا م د ة ماذا يفعل ا ل ق ر آ ن بهذه الجبال لو نزل عليها لو ل ر أ ي ت ه خاشعا متصدعا من خشيه ة ا ل ل شوف خاشعا خشية لا متصدعا بس من خشية الله ونسمع ا ل ق ر آ ن نسمع ا ل م و ا ع د والقلب ما يتحرك نسمع قبل قليل موعظه ع ظ ي م ة قراها ا ل إ م ا م وهي ا ل ص و ر ة الانفطار وقال صلى الله عليه وسلم من أ ر ا د أ ن ينظر إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و ك أ ن ه راي العين ف ل ي ق ر أ إ ذ ا السماء انفطرت تحدث أ م و ر يوم ا ل ق ي ا م ة هذه السماء التي ا ل آ ن ما فيها من فطور ليس هناك لا ش خ ب ط ة ولا ل خ ب ط ة من خلق هذه السماوات من رفع هذه السماوات من بنى هذه السماوات الله سبحانه وتعالى والله سوف تتفطر هذه السماوات وتنشق هذه السماوات إ ذ ا السماء انفطرت مشاهد ع ظ ي م ة والله العظيم سوف نراها أ ص ح ى يا نايم يا من تسمعني ا ل آ ن خلف الميكروفونات وما صليت الله ي ع ي ن ك على يوم ا ل ق ي ا م ة ولو ا قوف بين دين الله سبحانه وتعالى و ش ا ل ي ي ش غ ل ك على ا ل ص ل ا ة و ش ا ل ي ي ش غ ل أ ب ن ا ل ن ا ع ن ا ل ص ل ا و ا ت وكم من أ ب ي أ ت ي المسجد ولد ه في البيت ما قال ام ص ل و الله يوم ا ل ق ي ا م ة لا يقول هذا الابن يا ربي انتقم من أ ب و ي لن نشاف للكالي ل ص ل يقول ابو الله ما قدرت ل انصح ف ا ل ن ص ي ح ة ت ب د أ في البيت الله يقول يا ايها الذين آ م ن و ا قوا انفسكم و أ ه ل ي ك م ابدب أ نفسك و ابدب أ ه ل ك فكم ا ل آ ن من أ ب ن ا ء ن ا يا اخوان لا يشهدون ا ل ص ل ا ة إ ل ا ما رحم الله هذا الحي لو كل واحد بيت صلى ترى امتلا المسجد زرون أ ل ا لو كل واحد طلع وقال الولده صلى المسجد ا ل آ ن ما يكفينا ف ر ش ا ت بره لكن الله مستعان فتح أ ح د ا ث سوف نشاهدها يوم ا ل ق ي ا م ة انفطار السماء و إ ذ ا الكواكب انتثرت الله و إ ذ ا البحار فجرت ايه اخرى سجرت تشتع النار هذه البحار تشكل ا ل آ ن خمسه سبعين بالميه تشتع النار يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ذ ا القبور بعثرت فلما نشاهد أ ح ب ت ي في الله هذه المشاهد ا ل ع ظ ي م ة حينها علمت نفس ما قدمت و أ خ ر ت بعض الناس قدم ا ل آ ن شهوته على ا ل ص ل ا ة هناك راح يعرف ا ل آ ن لاهي والله لاهي ا ل آ ن اما بالتلفزيون واما بقناته واما بسيارته واما بيته ب ولا الضيوف عنده ما صلى قدم الدنيا على من على ا ل ص ل ا ة هناك يعرف علمت نفس ما قدمت و أ خ ر ت علمت نفس بعض الناس الفجر ما يحسب لها حساب لكن تعال ا ل س ا ع ة س ب ع ة شوف ا ل ز ح م ة شوف الشوارع شوف التقاطعات شوف ا ل إ ش ا ر ا ت زحمه على ايش على الدنيا وينك ا ل س ا ع ة خ م س وينك ا ل س ا ع ة خ م س الرجال الرجال أ ح ب ت ي في الله تعرفهم ا ل س ا ع ة خ م س ة وثلاثين د ق ي ق ة متى الزحام ي ب د أ ا ل س ا ع ة ست وثلاثين د ق ي ق ة ترى س ا ع ة ونصف بين الفجر دواماتنا س ا ع ة ونصف س ا ع ة ونصف ه ذ ه عندك أ غ ل ى من الله سبحانه وتعالى م ص ي ب ة الله يمصيبه ان نجعل الله سبحانه وتعالى أ ه و ل الناظرين نخاف من الناس في اليوم سبعين م ر ة ولا نخاف من الله م ر ة نحسب حساب للناس المدير ش يقول عني والدكتور ش يقول عني و ا ل ض ا ب ط ش يقول عني、ست. الله ش يقول عنك ذ ا ما س م ي ت د ع ك من الناس الله ماذا يقول عنك يا عبد الله يا من تنام عن ص ل ا ة الفجر فهناك مشاهد ع ظ ي م ة هناك ح ب ت ي في الله ينقسم الناس إ ل ى قسمين ويوم تقوم ا ل س ا ع ة اسمع ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يومئذ يتفرقون يتفرقون ت أ م ل يتفرقون يوم القيامه مع ا د ف ي اجتماع الذين اجتمعوا في الدنيا على الشر تفرقون يوم ا ل ق ي ا م ة والذين اجتمعوا في الدنيا على الخير يجتمعون يوم ا ل ق ي ا م ة ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يومئذ يتفرقون ف أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات اللهم ا ج ع ل ن ا منهم قلوا امين فاما الذين آ م ن و ا اسمع فاما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات عمل لله ما يوقف دائما يعمل في الخير دائما ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن س ن ة الرواتب ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون ف أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فهم في ر و ض ة في روضة ا ل آ ن الناس يذهبون خمسمائه كيلو واربعمائه كيلو يدور روضه رياض الدنيا بعد ا ل أ م ط ا ر والخيرات نستانس إ ذ ا شفنا الخضار كذلك هم هؤلاء م ه راح يكونون في ر و ض ة غير ر و ض ا ت الدنيا فاما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون الله ج ن ة فيها ما ل عين ا ل رات ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن ا ل ج ن ة تحتاج أ ن نسابق ا ل ج ن ة تحتاج أ ن نسابق مثل ما نسابق في الدنيا تحتاج أ ن نسابق في ا ل آ خ ر ه دائما ا ل ق ر آ ن يعلمنا أ ن ا ل إ ن س ا ن لا بد أ ن يسارع في أ م و ر ا ل آ خ ر ة تسمع ا ل أ ذ ا ن صل أ ي عمل خير قدم الدليل الله يقول سارعوا سابقوا ففروا فاستبقوا في أ م و ر ا ل آ خ ر ة أ م ا في أ م و ر الدنيا قال لا تحداك في أ م و ر الدنيا الله يقول اسرع لا قال فمشوا、شوف. فمشوا في مناكبها ما قال اسرع لكن في أ م و ر ا ل آ خ ر يجعلك سريع في أ م و ر الدنيا يجعلك بطيء فهم شلون وش النعيم و الله وش احتاج مني قال الله اسمع نعيم ا ل ج ن ة اخوان الله ما في أ ع ظ م وصف من كلام ربي سبحانه وتعالى و هو يصف لنا ا ل ج ن ة لكن كيف أ ح ص ل على ا ل ج ن ة شيء واحد قال الله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 ولحم طير مما يشتهون وحور عين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون ل ي ه ربي كل هذا النعيم وشوو جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا صلوا ل ف ج ر توظف الماء البارد غس وجف ه ي الماء البارد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 الباب الواحد يا خ و ا ن ي في ا ل ج ن ة م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة بشركم الباب الواحد م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة ممثلين ل أ ر ب ع ي ن س ن ة و ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب في ا ل ج ن ة ورسول ا ل صلى الله عليه وسلم صلى عليه ي ق و ل ل ي أ تينا يوم راح يجي هذا ا ل يوم على هذه ا ل أ ب و ا ب ا ل ث م ا ن ي ة ويكذب ه ظ ي ا ل ز ح ا م ا ل ن ا س ي تزاحمون بشركم ا ل دخول ا ل ج ن ة ز ح ا م شديد الناس يبون ا ل ج ن ة ا س أ ل نفسك سؤال هل أ ن ت تزاحم معهم ام لا من صلى البردين دخل ا ل ج ن ة وشهي الفجر والعصر ي ل ا عشان ت د خ ل ا ل ج ن ة عشان تزاحم معهم صلى الفجر في ج م ا ع ة و أ ب ش ر بخير وسيق الذين اتقوا ربهم اسمعوا اتقوا ربهم بين قوسين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا جماعات يدخلون ج ن ة أ و ل زمره يدخلون البعض ك م مسكين بعضهم سبعين أ ل ف صف واحد سبعين أ ل ف شوف عرض باب ا ل ج ن ة وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم يسلمون عليهم طبتم فادخلوها خالدين خالدين هناك ما في موت لا يذوقون فيها الموت ف ج ن ة إ ل ا الموت ة ا ل أ و ل ى اللي في الدنيا لازم نذوقها يمكن اليوم ن تنزل ثوبك ما ت ل ب س ه والله العظيم كم من شخص ن ز ل ثوبك ولم ل ه ا ل ب س ه وكم من شخص ل ب ز ثوبك ولم ا ل ه ا ن ز ل ه إ ل ا في ا ل م ق ص بالمقص والله انستعد اخواني نبادر نبادر ب ا ل ت و ب ة نبادر بالرجوع ل ل ه نبادر بترك المسلسلات وترك الفضائيات وفي ر ه ا من ا ل ق ن و ا ت ا ل ل ي د م ر ت ن ا و ا ل م س ج ط و ا ل ح م د لله يعني م س ل ل س ما يضر زين يا ينظر زين أخي و ي ن ربي ل ي ش م ن عظمه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى و ا ل م س ج ط و ز ق ا ل م س ح د ة بس م ا تظر ل ا تنظر م س ج د و ا ل م ع ص صغيرة ي ة لكن ا ن ظ ر م ن عصيت ا ن ظ ر م ن عصيت و ع ل ى م ن ت ج ر ت إنه ا ل ل الذي ه ي م ل كل ك شيء س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى العظيم الكبير الواحد ا ل أ ح د ا ل ص م ت القيوم الحي سبحانه وتعالى لابد ان هذا القلب يتعلق به جل وعلا فالله الله اخواني ان ه ب ا د ر الله الله ب ا ل ت و ب ة والرجوع لله ترك كل م ع ص ي ة كل م ع ص ي ة تختلف بالك سواء ك ب ي ر ة و ل ا ص غ ي ر ة تركها من اليوم لله تركها من اليوم وبادر و أ ب ش ر و ا ل ل ه بخير الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف أ س أ ل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا و إ ي ا ك م في هذا المكان أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م في جنات النعيم اختم ب آ ي ا ت اسمع و ت أ م ل ف ا ل ق ر آ ن عظيم احتاج م ن ه فقط أ ن ن ت أ م ل ه بقلب ل أ ن الله يقول إ ن في ذلك لذكرى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 「よし!」 私たちは今日は何を言うかわからない。 و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أ و ا ب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب لاحظ بالغيب إ ذ ا كان الحال ة ما عند أ ح د يخاف من الله سبحانه وتعالى ما عند أ ح د ا ل آ ن والجوال ر ي م و أو ت بيده ا ل يشوف د ه معصيه لا خاف الرحمن بالغيب اسمعنا بالغيب هي ا ل ح ا ل ة من خشي الرحمن بالغيب تبغى ا ل ج ن ة اسمع ا ل آ ي ة من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ثم الله يقول لهم يوم ا ل ق ي ا م ة ادخلوها بسلام ا ل ج ن ة اللهم ارزقناها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها شوف ما يشاءون اللي تبيه هنا ك موجود بس اصبر هنا اصبر هنا عن الشهوات حتى ت أ خ ذ كل ما تريد هناك الله يقول مب كلامي لهم ما يشاءون فيها بعد ولدينا مزيد فلا ت ضيع المزيد عشان الشهوات في الدنيا سوف تزول والله سوف تزول هذه الشهوات وهذه الملذات ف أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا اياكم ممن يقال له يوم ا ل ق ي ا م ة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود أ س أ ل الله أ ن يجعل آ خ ر كلامنا من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه أ س أ ل ربي سبحانه وتعالى ان لا يفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور و سعي م ش ك و ر و عيب مستور و ت ج ا ر ة لن تبور اللهم حرم هذا الجوع ل النار اللهم حرم هذا الجوع ل النار اساله سبحانه وتعالى أ ن اجعلنا و إ ي ا ك م ممن يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله ل وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته